هادم هادموح مات المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبيد جاثم فأين الأبات وأين الأسود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 فاين المبات واين الاسود الى السباحات اللهم تعال وشرك بهم بنزال القتال القتال الى السباحات اللهم تعال اشرك فيهم بالقتال القتال واخلي المداه تنتظ والنصال واخلي السكاكين تفر الكبود واخلي السكاكين تفر الكبود هنوهن ورحمه مكارم خفافا انتقالا ورد المظالم هو الكفر يا رجل ويزبد جاث فاين العباه واين الانسول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 فَذَلْنَا لَهَا غَالِيَّةِ الْمُهُورِ فَمَنَ لَهَا بَعَدُ إِلَّ الشَّهِيدِ فَمَنَ لَهَا بَعَدُ إِلَّ الشَّهِيدِ هَلُمُّ هَلُمُّ هُمَتَ الْمَكَارِمِ خِفَ فَانْثِقَالًا وَرُدُّ الْمَغَانِمِ هُوَ الْكُفْرُ يَرْغُ وَيُزْبِدُ جَاثِمْ فَأَيْنَ الْأُبَاتُ وَأَيْنَ الْأُسُورِ فأين الأبات وأين الأسود إلى الحرب هيّا هي أسودا أسود نهد القلاع ونمح الحدود إلى الحرب هيّا هي أسودا أسود نهد القلاع ونمح الحدود على الكفر بارق وقصف الرعوم لنقى براياتنا والبنود لنقى براياتنا ثم مكارم خفاف انتقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاث فاين الابات واين الاسود فاين المبات واين الاسود شاينا النفوسا بحب الجنان وخذنا الحروب بصدق الجنان شاينا النفوسا بحب الجنان وخذنا الحروب بصدق الجنان مشينا اليهم بحد السنان فعم غمره الحرب لسنان حيل لا نبرة الحرب لسنن حيلهم همهمة مكارم خففا انتقالا ورد المظالم هو الكفر يا رجل ويزبد جاث فاين العبات واين الاسود فاين العبات واين الاسود